الحمد لله الحمد لله الذي فرض الحج لبيته الحرام وجعل قصده مكفرا للذنوب والأثام ولم يرض لمن أكمله وقام بحقوقه جزاء إلا الفوز برضوانه في دار السلام أحمده أن جعل هذا البيت مثابة للناس وعمنا وجعل أفعدةً من الناس تهوي إليه محبةً وشوقًا فهم يترددون إليه ويزدادون لهفًا عليه وتوقًا فقلوبهم على الدوام تحنُّ إليه وعاجزهم يتأسَّف لانقطاعه إلى الوصول إليه فسبحان من دعا عباده لحج بيته الحرام لسببِغَ عليهلَْهِم جَزيل الإِحْسَانِ وَأَوفَرَ الإِنعام. فأَقبلل إلَيهِ مِنْ كلِّ فَج مقٍ رِرجًَا وَرقبنا. وَوتَرَكُ لِأَجلِهِ أَولادًا وَأَهلًا وَأَوْطانًا وَأَخْدان. وَبَذَل نُفوسَهمم وأأَمْولَهُم يابتغونَ فضللا منِ الله وَِضوعان لشحَد مَنَا ف ليشهدوا منافع لهم فيها صلاح دينهم ودنياهم ويحضروا مشاهد يدركون بها معاربهم ومناهم فتبارك الذي من عليهم وهداهم وأوفدهم إلى كرامته وحداهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وصفاته وأفعاله وهو المنفرد بإنعامه على الخلق وإفضاله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله أما بعده فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وعظموا شعائر الله فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وامتثلوا لنداء الله تعالى على لسان أنبيائه إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام عندما نادى بالحج إلى بيت الله لأداء فريضة الله حيث قال سبحانه وتعالى وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقًا قال ابن كثيرٍ في تفسيره النادي في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه وذكر عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من أئمة التفسير أن إبراهيم عليه السلام قال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم فقال نادي وعلينا البلاغة فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفاء، وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فيقال, فيقال إن الجبالة واضعت، أي هبطت، حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجرٍ ومدرٍ وشجر ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك عباد الله لقد فرض الله الحجَّ في الإسلام على كل مسلمٍ ومسلمةٍ بالغٍ عاقلٍ قادر حر أوجب الله على عباده حجَّ بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وروا سعيدٌ في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جده أي سعة من المال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 كما روى عن ابن عباس رضي الله عنه كما روى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له وقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا وقال صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرايل لما سأله عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحجَّ البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولا يجب الحج والعمرة, والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا إذا لم يترتب عليه ضرر أو مخالفة فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عباد الله لقد جاء في فضائل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله <تصفيق> قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وفي وفي روايه غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وعن ابن شماء ستقال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل أي الأعمال أفضل فقال صلى الله عليه وسلم إيمانٌ بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة وما من, مؤمن وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفعوا في الثالثة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الارض من هنا وها هنا عن يمينه وشماله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينه فمررنا بواد فقال اي واد هذا قال الازرق قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم واضعًا أصبعيه في أذنيه له جُعارٌ إلى الله بالتلبية مارًّا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنيةٍ هذه؟ قالوا ثنية هرشا أو لفت فقال كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقةٍ حمراء عليه جُبَّةُ صوف وخطامُ ناقتِه خُلْبَة مارًّا بهذا الوادي مُلَبِّيًا فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم أن أكمل لكم الدين وأتم عليكم النعمة ويسَّر لكم سُبُل الخيرات حتى أصبحت في متناول أيديكم من غير كلفة فلقد كان الناس فيما مضى يعانون من الوصول إلى البيت أنواع الكلفة والمشقات يعانون كثرة النفقات المالية والمشقة البدنية وتحمل الأخطار أما اليوم, أما اليوم يا عباد الله ولله الحمد والمنة فلقد أصبح الأمر يسيرا ويسر الله بنعمته وفضله ما كان عسيرا فاصبحتم تصلون الى البيت الحرام بكل سهوله نفقات يسيره ومراكب مريحه وامن وافر وطمانينه كامله وعيش راغد فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعمه واغتنموها وانتهزوا فرص الخيرات وابتدروها وأدوا ما افترض الله عليكم من الحج وقوموا بتحجيج من يلزمكم نفقتهم من الأولاد والنساء والأهل فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته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 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن من تيسير الله على عباده في شعيرة الحج إلى بيته الكريم أن ربطها فقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن تيسير الله على عباده أيضا أن أوجب الحج على المسلم مرة واحدة في عمره يقول صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى وأمرهم أن لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة عباد الله وتعلمون ما يسر الله لهذه الدولة المباركة من نعمة رعاية المسجد الحرام والمسجد النبوي وما اقتضته المصلحة لجميع المسلمين من توسعة للمطاف حول الكعبة ما اقتضى عدم إمكانية استيعاب المسجد الحرام لما كان يستوعب له سابقاً من أعداد الطائفين وأن الحاجة ملحة إلى تخفيف أعداد الحجاج فترة التوسعة ولذلك يا عباد الله صدر من ولي الأمر بما فيه مصلحة لعموم المسلمين وذلك بتخفيف وخفض أعداد حجاج الداخل إلى خمسين بالمئة وحجاج الخارج إلى عشرين بالمئة وهذا الأمر يا عباد الله وهو تخفيض أعداد الحجاج بما تقتضي به المصلحة العليا للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تدافع الصحابة في حجة الوداع على الطواف قال لا يحطن بعضكم بعضا مع قلة عدد الحجاج يومئذ كما أن من القواعد المقررة عند العلماء أن السلامة من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النفل وعلى هذا يا عباد الله فينبغي للمسلمين في الداخل لمن أدوا فريضة الحج أن ينظروا إلى هذه القواعد الشرعية بعين الاعتبار وأن يعملوا بما فيه مصلحة للمسلمين وأن يؤخروا حجهم التطوعي حتى لا يتسببوا في إضرار للمسلمين وحتى لا يقعوا في مخالفة ولي الأمر ومخالفة القواعد الشرعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا عاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم من أراد بالمسلمين بفتنة فأشغله في نفسه يا رب العالمين واجعل تخطيطه تدميرا عليه يا قوي يا عزيزا اللهم انصر اهل السنه في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا اهل السنة في الشام وانصر اخواننا أهل السنة في العراق وانصر اخواننا اهل السنه في اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بالرافضه المشركين اللهم عليك بالرافضه المشركين وعليك بالخوارج المارقين اللهم عليك بالرافضه المشركين وعليك بالخوارج المارقين يا رب العالمين اللهم عليك بإيران ومن تبعها في تدمير المسلمين يا العالمين اللهم عليك بايران ومن تبعها في فتنتها بين المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا العالمين اللهم انصر اهل السنه والتوحيد يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم وفَّق وليَّ أمرنا لعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم وفَّق وليَّ أمرنا لعزَّ الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم انصر به أهل السنة والتوحيد ياذالجلال والإكرام اللهم انصر به أهل السنة والتوحيد في كل مكانٍ يارب العالمين اللهم انصر به أهل السنة في الشام والعراق كما نصرت به أهل السنة في اليمن اللهم انصر به أهل السنة في الشام والعراق كما نصرت به اهل اليمن يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الله